أحداث مسلسل أمك كلثوم عن قصه حياه ام كلثوم الموسيقار محمد عبد الوهاب قصه كمال الملاخ سيناريو واخراج سمير عبدالعظيم السلام دي مفاجاه عظيمه مالك يا رامي اصل الاغاني اللي غنتها ام كلثوم دي اسطتي علشان كده قالت انا هحييك بطريقتي رايح فين يا رامي تعال هنا سيبني في حاجه مهمه جدا لازم اعملها يعني رايح فين رايح ورا الكواليس انا متشكر جدا جدا على التحيه دي يا انسه موكلسوم ما عندكش فكره انا سعيد قد ايه عايز اعمل اي حاجه اعبر بيها عن شعوري اذا كنت عايز تعبر عن شعورك ابقى هاتلي دايما قصايد وهو كذلك انا في الحقيقه بحب الشعر جدا على كل حال سود بالقوه والجمال ده لازم يتذوق الشعر والفنون جميعا متشكره اوي وارجو اني اشوفك قريب تحت امرك يا انسه موكلسوم وده اهده بقى الظاهر زباين كزن والبصفر دول سكرانين دايما ودي شورت اهدي يا انت يا ام كلثوم أنا؟ علينا ايه المغني ده اعمل ايه دلوقتي يابا طولي بالك يا ابنتي بس ايه وقت طولي بالك على اخر يا ام كلثوم المره بتاعت ابن العمده عدت على خير وأبوه خد المسدس أيوه. انما المره دي بقى مش مضمون تعدي على خير أيوه. اسكت انتي اسكت, أيوه. إيه. إسكت. ايه واسكت اسكت ازاي المره اللي فاتت كان ابن العمده سكران لوحده انما المره دي كل اللي في الباصفور هنا سكرانين انت يا ابو كسوف رد علينا بتغني ايه ما انت عارف بغني ايه <تصفيق> ليه مش عارف بغني سبحانه من ارسله رحمه لكل من يسمع ويبصر <تصفيق> مش عايزين ده امال عايزين ايه عايزين بعد العشاء احنا للهزار والفرفاشه ما اعرفش اقولها طب قول لنا اللي ساره الفلاحنه أحسن سانجرار كنتجر ولا اعرف اقول دي كمان ليه. أبو ليدنا ما تخافش علي أنا واحدة سجوريا في العيش إنت وأخدر بكالوريا برضو ما عرفش الحاجات دي وكلو يقعد ساكت في مكانه انتو داخلين هنا وقريين إعلان بره مكتوب فيه بالخط العريض أم كلسوم وعارفين أم كلسوم بتغني تقول إيه؟ مش عجبكو تسمع أم كلسوم ما كنتوش تيجو هنا يلا يا خالد شغلني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 انتو هتشترونا بالخمسة زاقتها من التذكرة اللي بتدفعوها؟ انتو كيفية... أنت لسه شفتوا حاجة يا أولادات السوق الله انتو مش سميعة اذا كنتو سميعة صحيح ما كنتوش عملتو كده ابدا انتو بذيوني ايه انزل يا جدع انتو هو انا بقولك انزل انتو هو اسكتي اسكتي يا مخفزوم انتو شايفهم ايه يا با اسكتي يا مخفزوم انا حعنا ضربني يا يابا تضربني قدام الجمهور عين عينك كده يا بابا افرض ستاره يا جدع <تصفيق> ابوها ضربها لا حول الله يا ربي يا قلم سخن قوي بس يا ضناي بس يا حبيبتي تضربها يا شيخ ابراهيم قدام الناس اسكت <تصفيق> يا فضل انا عارف المصلحه فين يابا انت عارف ان انا على حق وهما اللي غلطانين مين اللي قال كده؟ مال عايزني ياه بقى أغني الحاجات اللي طالبينها أنا ما قلتش كده في دي معاك حال أنت ضربتني بعزم ما عندك بالقلم ليه؟ كان لازم أعمل كده يا بنتي علشان أهدي الجمهور علشان أرضيهم لو ما كنتش ضربتك كانوا هم اللي ضربوكي شوفتي كانوا هجمين عليك ازاي شوفتي كانوا طالعين المسرح ازاي ونوين كلهم على شر وعنيهم كلها شر قلت لو ضربتك قدامهم يمكن يهدوا حيهدوا حيهدوا طوالي بالالم ده انا انقذتك من, من اذيتهم ومن شرهم اذيتهم اتعي <تصفيق> اسكتي انت يا فاطمه ثم في حاجه تانية نعم يا ام كلثوم نعم يابا ايوه <تصفيق> الالم ده درس ليكي اوعي تنسيه درس في في الاخلاق والادب ايه بنتك ما عندهاش اداب دي اخر ادب في الدنيا بقى حد يقول على ام كلثوم كده اسكتي انت يا فاطمه مهما كانت الظروف يا ام كلثوم يا بنتي اوعي تشتمي جمهورك اوعي تطولي عليه اوعي تقولي كلمة تجرح شعور حد من جمهورك وناسك ومحبينك حتى لو كان حتى لو كان معاك الحق كل الحق وحتى لو كان الجمهور كلهم سكرانين حتى لو كانوا كلهم بلطجيه فاهمه <تصفيق> فاهمه يابا يا <تصفيق> وما تزعلش من ابوك يا بنتي انا ما زعلش منك ابدا يابا يا ربنا يخليك لي أريد دواني ابن الفارد وعجبك شعره لطيف جدا ومفهوم طيب خدي يا انيس موكلسون ايه ده يا استاذ رامي بعد ما تخلصي دواني ابن الرومي ودواني البحتري اقري الجزء الاول من الاغاني الاغاني الاغاني ده عباره عن حداشر جزء كل ما تخلصي جزء حجبلك الجزء اللي بعده انا متشكره قوي يا استاذ رامي دانا تحت امرك وفين بقى شعارك اتفضل يا ستي متشكره قوي إن كنت سامح وانسى الاسيه خلص وبقى جاهز وعال عال على خير الله يا استاذ اصابك ابتدي احفظه منك واغنيه في الاسبكيه وهو كذلك نبتدي نشتغل يا سلام لحن عظيم ده طفره هائله جدا في عالم التلحين والغناء فعلا يا استاذ رامي اللحن ده حيبقاله له شأن كبير ام كلثوم هي اللي حيبقالها لها شأن كبير على فكره احنا بنهنئك من كل قلوبنا يا استاذ اصبحي ايه سرحان في ايه في الالحان اللي لازم اعملها بعد كده عندك حق لازم تواصل نجاحك ده يا اصبحي بعد ما قريت كل الشعر ده ما بتفكريش تكتبي الشعر يا ام كلثوم قبل ما اقرا الشعر ده يا استاذ رامي فكرت اعبر عن احساساتي بالشعر وبعد ما قريت الشعر العظيم وعرفت العظمه اللي فيه حسيت اني مش ممكن اقدر اتطاول واكتب شعر يا سلام على التعبير في حاجات غمضه علي حطيت تحتها خطوط وعايزه اسالك عليها يا استاذ رامي ازاي ده انتي بقيتي استاذه في الشعر <تصفيق> لا برضو الفضل لصاحب الفضل يا ست الكل تعيشي سوم فاطمه يا نعم يا شيخ ابراهيم لازم نعزل من هنا حالا دلوقتي غدا سوم you <laughs>